بسم الله الرحمن الرحيم.ويل لكله مزة لمزة الذي جمع ما له يحسب أن ما له كلا لي في الحطمة وما كما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمد ممدده.